أو وإنا أو إياكم لعنا هدى أو في ظلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون بَيْنَنَا رَبُّنَا فَمَا يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا إِنَّ بَيْنَنَا رَبُّنَا فَمَا يَفْتَحُ بَيْنَنَا مِنْ حَدٍّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ إلا بل هو الله العزيز الحكيم بل الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا أَوْسَلْنَاكَ إِنَّا كَافَّةً مِنَّاكِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَتْ مِنَّاكِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ كل لكم ميعاد يوم لا تستخرون عنه ساعة ولا تستقدمون كل لكم ميعاد لا تستخرون عنه ساعة ولا تستقدمون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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ